بلاء إن ربّه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون